السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله حياك الله شيخنا كيف حالك؟ وحياك يا شيخ عندي سؤال بارك الله فيه فالله يا شيخ هل تنصحنا بكتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة؟ بارك الله فيه لا. بتقريد الشيخ فوزان يا ولدي انت في النار في النار المزيلي نعم بارك الله والله ما عرفت اكثر فتنة من النار المزيليبين الا من رحم الله انا انصحك ان كنت تحب النصيحة نعم نعم اقرأ بارك الله اختر عالما صاحب سنة وتتلمد عليه من اه الله فيك نعم انت الان في ليبيا يا ولا اعرف هذا من رقم انا من الجزائر من الجزائر يا يا ولدي انت من الجزائر نعم نعم الشيخ عبد الملك رمضان ذكرك على جزائري صارك ما ضيقت يا شيخ لكن هو يقول يا شيخ لكن هو يقرص في في دروسي يا, يا, يا ولدي ما الله اظنك تعرف شيئا ما انت يا ولدي الا متلقط صحف ما تدري اراد هذه الامور اي شيخ هو يقرر في دروسه ان الاعمال شرط كمال اترك موقع الاسد وموقع السحاق اطلقها بارك الضحك ثلاثه المتلاعينين اطلق اترك موقع الاسد وموقع السحاق اطلقها بارك الضحك ثلاثه المتلاعينين اطلق هذين الموقعين نعم بارك لا في يعني لا تنصح بالسحاب لا الله فيك يعني لا تنصح بالسحاب هل هل هل عندك, هل عندك سؤال خاص بك نعم احد اخوه عرف الطهاره لغه الشارع طهاره يا شيخ <تصفح> يا شيخ هذا الكلام سمعناه الطهاره لغه الشارع الطهاره اسلوب الشارع نعم يا شيخ Barkolovskiy. Ya vredit, ya vredit, ya cnta na podor